واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له سبحانه سبحانه يعلم ما كان ويعلم ما سيكون هو يفعل ما يشاء ونحن نرضى بالقضاء هو رب الأرض والسماء لا إله غيره قال جل في علاه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وقال سبحانه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 لا إله إلا الله من أجلها خلقت السماوات وخلق المخلوقات ومن أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد وقريب وطريب وصالح وطالح من عمل صالحا كما جاء في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم السلّم، من قال لا إله إلا الله. خالصا من قلبه أو نفسه والحديث في البخاري عن أبو هريرة وأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه، وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله إننا في مثل هذه الأيام نعيش في أيامنا اختلت الحق, الحق بالباطل, بالباطل. والخير, والخير بالشر, بالشر. قليل من الناس من يرى, من يرى, من يرى أين الطريق, الطريق. وإلى, وإلى أين نذهب, نذهب. الكثير, الكثير انشغل, انشغل بدنياه, بدنياه. عن آخرته انشغل بأن يغزي هذا الجسد الذي هو إلى زوال والذي هو إلى تراب ونسي أن الروح والقلب يحتاجان, يحتاجان إلى غذاء غذا. ولا, ولا يغذى القلب, القلب إلا, إلا من الرب سبحانه, سبحانه وتعالى تعالى. فالذي ينشغل بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فدائما يذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الإنسان الحي كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت إنسان حي حي المشاعر حي, المشاعر حي القلب حي الروح لا تفوت عليه أو آية من الآيات أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يتوقف مع هذا الحديث أو يتوقف, أو يتوقف مع الآية يتوقف لأنه في قلبه حياة أما الإنسان الغافل أما الإنسان الذي نسي العبادة أو نسي أنه ما خلق إلا من أجل العبادة قال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا لا ليوحدون توحيد, توحيد لله. لله سبحانه وتعالى أما الغافل فهو يمشي على الأرض ويكأنه قبر كأنه جماد بل قال الله جل في علاء ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها خلا مات لا يتأثر يسمع موعظة لا يتأثر يرى بعينيه الجنازة لا يتأثر ولا يتراجع ولا يتوقف قال سبحانه أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون غفلوا عن طريق الله سبحانه وتعالى وغفلوا عن طريق النجاح فعن عقبة ابن عامر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله من نجاح قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك نعم نعم إذا أردنا إذا النجاح, النجاح فلا, فلا نجاح, نجاح إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. هذه, هذه وصية, وصية من وصايا, من وصايا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نبتعد عن الغفلة إذا أردنا أن نتقرب إلى ربنا ونهتدي بهدي نبينا, نبينا صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. فلننظر. فلننظر إلى أين إلى النجاح؟, النجاح أو, كيف, أو ننجو؟ كيف ننجو يقول النبي صلى, صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. أمسك, أمسك عليك, عليك لسانك. لسانك لابد, لابد من, لابد أن, من نوقف أن نوقف نزيف, نزيف المعاصي, المعاصي. لأن, لأن القرب لأن إلى الله, الله عز وجل, عز وجل. ليس بكسرة الطاعات, الطاعات فقط, فقط. ولكن, ولكن أولاً, أولا أن نبتعد عن السيئات الذي يرو... يريد, يريد أن, ينجو أن ينجو لابد أن يبتعد عن المعاصي, عن المعاصي وعن, الحرومات. وعن الحرومات وكما جاء أيضا في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق المحارم لكن أعبد, أعبد الناس أعبد الناس الذي يبتعد, الذي يبتعد عن الحرام, عن الحرام. يبتعد عن السيئات أمسك عليك لسانك وأكثر عط يأتي بالمعاصي والسيئات هو اللسان صغير حجمه كبير جلمه حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت يتكلم, يتكلم بالخير. بالخير أو ليصمت, ليصمت. ليصمت. ليصمت. ولقد قال الله, الله. ولقد خلقنا الإنسان الله. ونعلم, ونعلم ما, توسوس ما توسوس به نفسه, نفسه. ونحن, ونحن, ونحن أكرب إليه من حبل الوريد. الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نعم نعم من الإيمان نعم. بالله, بالله عز, وجل. عز وجل الإيمان بالملائكة معنا, معنا ملائكة ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات ثم قال جل في علا الذي يتكلم ولا يعلم في أي شيء يتكلم ولا يعلم خطر هذه الكلمة يقول جل في علاه وجاءت سكرة الموت بالحب. ربما تتكلم بكلمة ثم تموت بعدها طرحا إلى القبر بعد هذه الكلمة فإن كانت خيرا فلك الخير وإن كانت دون ذلك والعياذ بالله فلك السوء. قال, قال النبي صلى الله, الله عليه, وسلم. عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله صلى على النبي. أو قال لا إله إلا الله. أو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات من رضوان الله عز وجل لا يلقي بها بالا. يدخل بها الجنة بسبب كلمة قالها وهو لا يعلم قدرها عند الله عز وجل وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي بها بال. ما يعرفش قدر هذه الكلمة التريق على فلان او سب فلان او اغتاب فلان او شتم فلان لا يلقي بها بالا يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفة بسبب كلمة بل قد لا يغفر للعبد بسبب كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قال والله لا يغفر الله لفلان ولن دمشيق الجنة فقال الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى من هذا, هذا الذي يتألى, يتألّى علي, علي فإني فإن قد غفرت لفلان وأحبطت عمله بسبب, عمله بسبب هذه الكلمة بسبب كلمة, كلمة, قالها, قالها, بسبب بسبب كلمة قالها, قالها بسبب كلمة قالها لا يعلم ما هو خطرها قالها ولا ينكي بها بالا انظروا إلى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يمسك بلسانه ويقول له أيها اللسان أيها اللسان إن تكل خيرا تغنم وإن تكل سوءا تندم تندم على ما تقول فلما سألوه لماذا تقول هذا الكلام قال إني أعلم أن الإنسان لا يكون أشد غيظا يوم القيامة من لسانه يوم القيامة يشهد عليه ما قال وما فعل وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأعطاء في كل يوم تكفر اللسان تقول له إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا بسبب اللسان إذا مسك الإنسان هذا اللسان وجعله لا يقول إلا الخير تحولت كل الجوارح للعمل بالخير للتقرب إلى الله عز وجل فباللسان يحبه الناس وباللسان يبغضه الناس باللسان تحب وباللسان تكون سبب سوء ومشاكل في حياته الزوجية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن أراد الطريق إلى الله عز وجل أمسك عليك لسانك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية وليسعك بيتك انشغل بنفسك قال ابن عباس أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه ينشغل بفلان وعلان ونسي عيوب نفسه واخسره منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله شغل شاغل دنيا فانية كيف يأكل وكيف ينام وشغله أيضا لأولاده كيف يأكل يأكلون وكيف ينامون ويلبسون دنيا ضمن الله لعباده في الرزق قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون وقد يظن بعض الناس في هذه الأيام بأن النعم الأكل والشراب يتنزل على العبد هذا من حب ربنا للعبد, للعبد لو ربنا رزقه بسيارات وبأراضي وبعكارات ربنا بيحبه ربنا, ربنا يريده, يريده لأنه يريده أخذ الدنيا, الدنيا ولا ينشع يعلمون بأن أغلى نعمة يرزق بها العبد هي نعمة الهداية أن يهدا إلى الطريق المستقيم يأخذ بأولاده إلى القرآن وليسع كبيتك يغلق عليه بابه ويجلس مع أولاده وينظرون في كتاب الله عز وجل بل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في صحة الصلاة بأنك لابد أن تكرأ اهدنا الصراط المستقيم تنشغ بالطريق المستقيم, المستقيم لأنه لا يدخل, يدخل الجنة أحد, أحد إلا كان على الطريق, على الطريق المستقيم, المستقيم, المستقيم والطريق المستقيم له شرطان, له شرطان الشرط الأول الإخلاص والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك إذا أردنا السعادة في البيوت قال جل في علاه ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلوب. سورة البقرة, سورة البقرة. تطمئن, تطمئن القلوب لا إله إلا الله شتان بين رجل انشغل بالطريق إلى الله عز وجل وشغل أولاده وزوجته بهذا الطريق فعندما ينادي المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قم يا بني قم يا بنتي قوم يا زوجتي هيا إلى الله فالشفاء من عند الله. والسعادة, والسعادة من عند الله. الله والخيرات من عند الله, الله. لا فلا لا. لا يفرج هم إلا بإذنه ولا يكشف كر إلا بإذنه هذا, هذا لمن أراد أيضا لمن أراد أيضاً, أيضا أن يكون على الطريق وليسعك بيتك أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله أثاء أحوى وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الذي ينشغل بالدنيا عن الآخرة لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له وفرك الله شمله ويرى الفكر بين عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يمتلك ألف ألف يريد, أكثر. يريد أكثر فالدان, فالدان يراه, يراه قليل, قليل. لأنه اتشغل بالرخيص. بالرخيص واتشغل بالدنيا الدانية عن الآخرة الباقية. الباقية فليس, فليس له قرار في الدنيا, الدنيا. فرك الله شمله لا يستطيع أن يجلس, يجلس في مجلس, في مجلس, في مجلس يصل يصلى, يصلي, يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات بل ينسى ذلك لا يستطيع أن يجلس في كل يوم فيقرأ من القرآن جزء قرآن إن شغل عن ذلك فرك الله شمله شغل بأولاده وزوجته ودنياه حتى يأتيه ملك الموت فجأة أو بغته أريد أن أرجع فلا رجوع أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة لأن الله عز وجل يتقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر ما لم يأتيه ملك الموت يتقبل منه التوبة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم النجاح أمسك عليك رسانك وليسعك بيتك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك توقف مع نفسك وكلها أيتها النفس إلى أين إلى تسيرين؟, تسيرين وإلى أين تذهبين تذهبي. هل ننشاغل هل نشاغل بالجنة, بالجنة؟ جنة؟ جنة؟ أم بالدنيا جاء معاذ رضي الله عنه أرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متأخر من الليل. من الليل يقول له, يقول له يا, رسول يا رسول الله, الله. يا رسول, يا رسول الله. الله. دلني الله دلني على عمل يدخلني الجنة جنة. جنة. أريد, أريد جنة يا رسول الله. الله. الله. الله. إن شغله شغل بهذا معاذ رضي الله عنه, عنه. مع أنه مع من أنه أصحاب النبي. أصحاب النبي. أصحاب النبي. ومن أحباب النبي ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ينشغل بالآخرة تتجافى جنوبهم عن المطاجر لا يستطيع أن ينام ينشغل بأم هام دلني على عمل يدخلني الجنة يا رسول الله ويباعدني عن النار هذا هو شغله شغلهم. وهذا هو حالهم ينشغلون, ينشغلون بالآخرة وابكي على خطيئتك, خطيئتك. ينبغي, ينبغي على كل, كل مسلم, مسلم أن يتوقف مع, مع نفسه, نفسه ومع, ومع, ذنوبه ومع ذنوبه ومع سيئاته آه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس, الكيس العاقل, العاقل, الفطن, العاقل الفطن, الفطن من دان, الفطن دان نفسه, نفسه يحسب, يحسب نفسه, نفسه وعمل لما بعد الموت يعمل لقبره يعمل, يعمل لآخرته عندما جاء الفضين, جاء الفضين والتكى, والتكى مع, مع, رجل مع رجل قال له, قال له كم عمرك, عمرك عندك, كم عندك كم سنة قال ستون عاما فقال, فقال الفضي إنا لله وإنا إليه قال الفضي منذ ستين عاما وأنت تسير إلى الله عز وجل كل يوم الواحد يقرب للقب يقرب للحساب يقرب للآخرة, للآخرة للسؤال, للسؤال منذ, منذ ستين عاما, عاما وأنت في الطريق إلى الله عز وجل توشك أن تصل اضطربت على الوصول فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال الفضيل, قال الفضيل, قال الفضيل أتعلم قال ما معناها إنا لله وإنا إليه راجعون أي أنت أنت عبد، وإذا علمت أنك عنده عبد، فاعلم أنك إليه راجع. وإذا علمت أنك إليه راجع، فعلم أنك أمامه موقوف. تسأل عن الصغير والكبير. وإذا علمت أنك مسؤول. فإذا علمت أنك موقوف فعلم أنك مسؤول وإذا علمت أنك مسؤول فأعد السؤال جوابا أعد جواب فقال الرجل فما الحيلة قال الحيلة أن تصلح فيما بقي أن نتوب إلى الله عز وجل أن نتوب وننوب إليه سبحانه وتعالى أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد مضى مدام الإنسان لسه يتنفس لسه فيه حياة وتاب إلى الله عز وجل تغفر له السيئات مدام أكلا عن الزم وندم على الزم وعزم على أن يعود إلى الزم ولكن حزار من العبد الغافل الذي يموت على معصية دائما لا يتوقف عنها ولا يتراجع عنها فيموت بغته فينسى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيب، ذلك ما كنت منه تحي أي تهرب فينبغي على كل مسلم عاقل أن يتوقف مع نفسه وينظر في حال نفسه أنا لو مدت الآن هل إلى الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءني ملك الموت الآن وأنا في المسجد هل تنزل علي ملائكة بيض الوجوه يقولون لي يا فلان أبشر بالجنة يا من كنت تصلي على النبي يا من كنت تصلي الفجر في جماعة يا من كنت ذكر الكرآن أبشر بخير يوم الليلة فهو في السكرات. إذا قالوا له, له. ترجع, ترجع إلى الدنيا ولك الدنيا, الدنيا ترجع, ترجع إليها ولك ما فيها, فيها يقول يا رب, يا رب. أريد, الجنة. رب. أريد الجنة خلاص أريد شف ملائكة بيض الوجوه. الوجوه إن ووجوه. الذين ووجوه. قالوا ربنا الله يعبدون الله, الله يتوكلون الله عليه ويستعينون به فلا يعتقدون في ساحر ولا مشعوز ولا إنسان ولا بدوي ولا الصوفية لا, لا يعتقدون إلا بالله قالوا الله. ربنا الله ثم استقاموا لا يتحولون عن طريق الله تتنزل عليهم الملائكة يستبشرون ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا يستبشرون بالجنة مع, مع النبي, النبي. صلى, صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك اقف على باب ربك, باب ربك سبحانه, سبحانه, سبحانه وتعالى وكما, وكما قال الشاعر أستجير بك أستجير ومن يجير, يجير سواك. سواك اقف وقل كما وكل قال هذا الرجل بك أستجير ومن يجير سواك, سواك. سواك. فأجر, فأجر ضعيفا يحتمي بحماك يا رب أستجير تعين على قوى على ذنبي ومعصيتي ببعض قواك ببعض قواك تستعين بالله على ذنوبك وتقول إياك نعبد وإياك نستعين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن يستر عيوبنا اللهم ارحم ضعفنا أنا. اللهم اجعلنا من أوليائك الصادقين ومن عبادك الطيبين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا ممن إذا توكل عليك كفيته وإذا استعان بك أعنته وإذا استعان بك وإذا استهداك هديته وإذا استهداك هديته اللهم ارزقنا جميعا حسن الخ فاطمة اللهم ارزقنا حسن, حسن الخاتمة خاتمة.